بسم الله أبو الأسنى عدوث القدس في الهدى الرحمنين كلمتكم في الأسبوع الماضي عن دانيال النبي وأود في هذه الليلة المبررة أن أكمل لكم حديثي عن دانيال النبي دانيال النبي كان في أرض السر البابر وكثير نحن نقص عن ست كانوا في السبب أو كانوا في النفس ومع ذلك كانوا محبوبين من الله وكانوا في النفس فلن نقص ثلاثة ستة كانوا في السبب وهم كانوا ناس في السبب بحق خيال النبي أيضا كان في السبب ورقى روحة شكيرة عند نظر خابورة وشتب احد الاسبار المفتسة رقم من تنبيع الكبار دبانك نحانك وعظه في الارض الثالثة الله على وجوه وشكيره وعلى العابد ونحسر الغرشين وعلى تنقية الجوز من المحرق التي كانت موجودة وعيضا زور البادل وولد في طارق السفر يعني زرع الآبت يعني اتولى الكذاب وهو الذي قد له الله في, في كتل زكريا النبي قال عن أصلات السفيري الذي من أن سير الجبل العظيم أمام ركابه وسير الجبل؟ في هذا عشرة سنين وكان قد شير وفي هذا وكان في زي ما كان الخبير يوحنا الحبيب. نوفي إلى جزير البطن ورأى الرؤية المشهورة الضحل في جزير البطن ورأى السماء مهلوحة وحشف النار والكوات السماعية العظيمة كل ترى في ارض النار ويوسف القطير كان في حرفه مرضى ايضا وكان هم قطعا فالشان انا في كل شيء فكل ان واحد في الغربة في المنزل والسن لا يمنع ابدا من أن يكون سديسا ومن ان يكون الله مغضوط معه في ناس في ارض وفي واحد تليلون في ارض الغربة كان عنه بسرس الرسول أنه كان يحذب نفسه يوماً بيوم في يوم مناظر الناس الأسراري بالمثل الزنياء لا يتكلف شخصاً الزنياء كانت أحكم فيهم أنه ساعة الأسر والرشد بيقول ان جميع الوضع في قيبه اللي لا يتنجز فرقائب الملك ولا يتنجر على هو اللي تكلم وتكلم رئيسه الثلبيان وقاله جاهز عبيدة وتعطيهم القبطان وتشوف شاء الله منظر ما تبقى تكلم عن اللذين سيظل هو كان أهم واحد فيه. وايضاً تشكع فيهم يعني صالح من الملك نبوك الضربة ويجيبهم ملك الشيطان ومن يهزت منصر في أرض الغربة أو في أرض الجفن كانوا أعظمهم منصدة فنقول ابن سوالي ولا يتاجد ولا يمكن أن بعض من شروعها ممكن لهم يكونوا في أرض الجفن أو أرض الغرفة ويكونون السفراء والناس يتكشي في هذا الأرض فدنيا والثلاث ستية كانوا السفراء والله في أرض الغرف يعني إيه يعني قدموا عبادة الله لنا ومجدوا الله في نظر الناس والله قد صنع خيراً سلبياً في حداثة كثير يعني هو ما كتبنا في النص أن هذا الأصل واحترموه بالمنوخ مع معهم من لكن احترموه ومنجدهم الضغط المعافظات اللي عملهم معاهم ولذلك نجد الندان جيال لما احطر الملك نبوخ اتنصر بحلم لما كان حد عارف كم بيقول مين يقدر يكون بالله احلام يفكرها لكن هو هو القلب لما حصل كده بيقول الكتاب في ثانيه في في شيء اذا خضر ابو خلال على وجه وسجد الاحيدانيه هذا دليل ان الخالق العظيم الكبير يقر على وقته ويضرب لجميعك في تشير المنقود وعطى العطاية وقال حقا أن علاقكم هو علاق الآلة وعطى الظلوف وكاشف الأصلاف إذ استطاع أن تكشف السر. كنت في أرض الثاني في الملك استعد استعد أورا كلنا الأئلة بكم هم أبناء آلته شراس الملوك وكراس الأبرار لنوع من سماح اللي موجود عندنا وهي أن على كل ولد ذاهم وجعله رجلا شحا على جميع مكملاته. وطلبة كاميان من الملك فولي الشجرة وميشرة وأصنابه على أعماله ذاتها كانت حدث أنه لما الثلاث شجرة أصدروا على عبادة رفضها ورفضوا السجور في تمثال الملك غربوهم في أدون فلا بيحفرق ولا شعره من روضه ولا راقة في داخل داخلت بيقول إذا في الموضوع ده بيقول إن الملك في الأول قال الذي منه من يملك لكن لما وهم قالوا صبت أيوك الخلافنا الذين نعبدوا يستطيع أن ينزينا من أسوال النار يعني شهدوا اللي ربنا نمان الملك وقالوا له إذا تكون مقلوما لك أيوان ملك لا نعبد عليها فهذا ملك من الجنسان يحمل النار سبع أبعاء الخلاف ولما انتهده مضاق يقول الكتاب في جنيا الثلاثة من آية 28 اجاب نبوكا نصر وقال تبارك الى شجرة ونيشرة واعتماه الذي ارسل ملاكه وانقذ عبيده الذين الذكروا عبيده وغيروا كلمة الملك واسلموا السادق لكي لا يأخذ أو يرفض لخلاف غير عادل ما دحّم الأمر، والقرار سكان شطر قميص رمنه يعني كم الكلام في نامد النجفية، وبعدين صدر أمر من لأن كل شعب وقوم والنساء يكتسدون بالشوق. على الهلاء شجرح ومشع وعطناه فإنهم نشيرون إرضاً إرضاً وتبعى بيوتهم مزغلة إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجل هكذا في نهاية من المال شجرح ومشع وعطناه في غليفة يعني في الأول ان الهلاء الهكي انتشف وزي هذا يتكلم عن خلالتها بالسلوء يبقى افضع خرفاً خرفاً ويصير بيته بسلاك إذا المنجده باسم الرب وأصبح نفسه واحد يتكلم للشغارين ولذلك لما نعز بسلوكه طفل بيخاله الشعب حتى هذا المؤمن يا لله ما اكثر ما بينا دعاه الذين الله في ذلك حضر في صف او في ما لما رموه قبل رسول ورقلها القصد من قبل رسول كان دهاته سبب تمجيب لرقنا. لأن الملك قاله هل يستطاع إلاك من يكون قبل رسول فتتلما جميعاً مع الملك يا أيها الملك عشق إلى الأبد إلى أن ملكه وساد أقواس القصور فلم تدر لأنه وقته بعيدا قدامه و قدام خيبر سورة الجاث. سطح الملك سيد وكنتم أنه أخذ الرجال الذين شكوا على أهل الجند وسرحوا وبعدين الآن النشط ما من منقبض صدر الله انه في كل سلطان لم يكن يستعدون ويخلصون امام ثلاث دانيال يعني الآن ما سنقشي تمجيل جنيان فقط تمجيل الاشلاميات اللي يستعدون ويخلصون امام ثلاث دانيال لأنه هو انتلاح الحجي القيوم إلا الأبد وما لقوله لم يزول وسلطانه إلى اسم ذاته هو ينتهي ويوقف ويعمل الآيات والعجابة في السموات وفي الأرض سوى النزل نزه بانيان من يد الجسول فمهح في المركزات فقربتها لما بيعمل معبضة لتمكن في شهر مع واحد من الشباب المنظرين وذلك كثير من المعبضات اللي تحترمون الكثيرين لتمكند رفين أو تفيل من الزهورات الإلالية أو الزهورات الروحية اللي تحترم في شهر Ano, ale ještě ještě jsme měli vědět, že jsme měli vědět, že jsme měli vědět, že jsme měli مع المالك بالشبتة ولا أقيل بسجبه ومعرفش بكذا معنا حيث واحتاجه وفاتح وكل المجووس والمندلين والحاجة بالهدو الشمال والحاجة مرأسه بالنجة قالت لكل معجيبة والقياس في دانوان خمسة أحداشة قالت لكي من ربو في روح الآية القدس في ضد في روح الآية القدس اللي هو الذي فتحت الخضر حجابه ووسطه كل الناس يشعروا انه واحد في روح, فيه روح الله فبعد ما حصل قال قام العون لعبيد هل مثل هذا رجلاً فيه روح الله؟ يعني أجل الأيام السسر قرأ دمان فيه روحة تابعة لكي وما نسكت لكي قال هل مثل هذا رجلاً فيه روح الله؟ لأنه ليس بصير ولا حسين فاضوا الله ربنا لما يكونوا ناجحين بيوافقوا ده في الحال ثاني توحدوا قلنا شيء هقول لك المشاعر مش وإنما كانوا أيضاً مش من المنوك كان هذا المنوك تركوا شجد أداء ونبوها النظر لما جاءت أنه الجبر بسوط عليه ذلك السئنان وبعثوا فراؤنا المنوك تقداموا بالخباريين وأيضاً بالخامية في العثة أرض الشرطة كان أرض وزمح له يقوم بمجهود في إرجاع شهر بسر جمسيان يدينها بكس عن الملوك الوثانيين وفي فكان غير محدودة يستطيع أنهم يرمز جد البسود يستطيع أنهم يرمز يستطيعوا إنهم يحكموا على الأشخاص على سنهم يقطع أرباً أرباً وإنهم يبقى بذلك المنزلة كانوا لهم سلطة كبيرة جداً لكن مع ذلك كان من ضمن العيون نجاحاً الذي نحاهم من المتآهرين كان لما ما بوهر تنصر عمل كبير وما اتجاهش ايه اتكالها الشيطي ايه جمع الناس اللي من الملك وقالوا ليشايد الناس دول اللي اللي حفظتم على وضايات اخذوه ما بيعاقروش لا لا لا يسرعون الاعتبار الملك ويرتبوه ان يتجدوا ليكو أليك واقفارك الملك كده وضعك قالوا انت من تحترموش أليكي انت من قالوا له عيّة ايها ما نعبدش جلال الله بتاعكم تسأل الأسنون هنقوم في جبعة طبعا في الناس من مؤامرات الناس اللي حوالين حدى النبي لكن بطل التدخل رح من الجآلين وهم بيضموا الثلية الثلية خدمة حرقه الثلية الثلية مجردونش هاته بارثو الناس مجردين لحاجة المالك ذات يستمتشبه بيسا وما يشبش انه يتريده في جفة بشور لكن بهم بحواليه وقالوا له لا شريعة الثالث وثالث انك رحضوك الامر لا يمكن أن يتغير الأمر محطنًا بانه مسويدًا بذلك ينتظرون تبقى البسول من قلب ديتك لكن المتأمرين اللي, اللي حوليك والأمر ربك ما يوقفش على هذا التخامر فلما نتجى ذا ريال منبق الملك لا يجب أن يتأمروا على أن يترموا هما في كبه الأسوية فكان يسين حاجة المتآخرين إن هذا الجود الذي يجب أن كان الله في غرفة ولكن فنصار كان معهم في غرفة وكان قويا يوسف بالفجيء أيضا في غرفة لكن في ان الرب كان وكل ما اعمله كان الله ينجحه فاخذوا الاحترام حجم هذا ثاني قلها في ميلاد اللغوة في قبل الغربة كان شفيعا في شعبه ويصنع من ويصوم ويجال العناس في جنيان الصعب الضعب اهو جنيان مخصوص وعيش قصر ملت وحاة الجباة نجمه لكن مان فيش اعرف مان فيش تأخذ بيقول له وقتي الى الكبير. واللي قام بالصلاه والصلاه بالصوم والنس او رمضان جاء العيد الساعه من امس بدات في رمضان ولا بشيء يسوح وبدا التصلي لله من اجل شعب هل وقتنا ايه اخطئنا واثنا وعملنا الشمس وتمردنا وحبنا عنه الضياد لك يا خجي في البيت أم فلنا خذي اللغور فلنا عمدت يا دناد ما عشان خذي اللغور هو بيقولوا لي نخذي اللغور nebyl ukřešit vrátá, vrátá, vrátá, vrátá, vrátá a říl, že jí sešná, jí sešná, jí sešná, jí sešná, jí sešná, jí والمسوح بالرغة. لم تكن له خطية يعني كثر الجنيات لم يكسب لما عن عن جنياته. لكنه كان لا خطايا شعبه. ويقول قطاع محلول يا رب. من أبل عرفة لا تنظر إلى خطايا نفس الوقت هذا. في سجر محمية اللي كان خادم عند الملك أبو السجرة لم يأتدها لخراج البلد عنده والأسواق المحروفة بالنار والشعب فيه ضهك العظيم يقول ابنى أنا فشنت وصديت ونحت أياما وبكيت واعترفت بالله ويقول يا رب إحنا أحصائنا وإحنا كما درسنا عنوات عيالك وإنك عبد الجنة يقرد أرشح ولم يقل لنا التجار اننا حمل كان شهد خطايا لكنه أيضا حمل خطايا شعبه وبدأ يأثيره ويطلب من رسولنا ضخمة لإشمه جاء عيالة كانت مع انه كانت من الله والملائك الزوائيين قالوا انك انت محبوب والملائكة الأفضلين قالوا له جدانك لكن المثالك كان حساماً مطرعاً لما المثالك نبوك التنصر قاد لو الحكماء والمجنين والصحر والمحجوز ما قالوا يجرح الحرم بتاعه ألهم اوضهم كلهم داخل جنانك وقال للمشرك ناس قال له نحن متموت وشفه وكما قل له نحس الديني ومين كده أصدران وبيقول إيه إنه من كتاب الثلاث عشان يطارلوا من أجل هذا الموضوع لذلك واضع منه مش اختفى بعض صبرتنا فقط من هؤلاء يعني من يتسلوا بيلشق الشفاعة الدنيا اللي يساعدوه وديرشوا انه صالح من الكلام اللي فيه عشان ربنا يسكره هذا الزفر ونجي أيضا انه هو الرسول هلأ أحسس اشتاعدوه من أجل لكي يبعطى كلاما عند الكلام فكانه سامًا من الصلاة، ولما وقف أمام الملك عشان يعرض حلمه، قال قال له يوجد لك سماح لشف الأسرار يعني شيل السر عرفنا. وقد عرضه المالك للعيش اما انا فلن يكسب ليش اجر قلب لأسمى شيء افتر من كل الاحيال ولكن يفيد يعرض المالك للتعبير ولشيء احد افتر برضو طواب عنا يقولوا انا مش مش لحظ مصير. ايضا ننخذ فميزان الناس لك وأضعوه لما ليس أتسلم عن الرؤى إن جاء شكال ربنا قلت سمعت ونفقين في جنيال الثالثة الثمانية ولما أصابه برعيل الرؤية أن أنا فقد نشدت أليابا ثم قمت وبرشرت أعمال الملك وقمت متحيرا من الرؤية ودافات أنا أتعاكد من هذا الشر إذا رضت الأعقاب وقضيبة الرؤى والتكبير والفاق وكان من الخالدين في السابق يقول سمعت ولا فاينت وما فاينت وكنت متحيرا من الرؤية ودافات على الرغم من هو اللي قصدره دي ستينة سكر على المال في الخلافة اللي ينسفه السكر جانيال ينسفه حسر ياني السكر خوية ويسفه يصلعه مواعيد الثاني إذا كانت الثاني ان تصادفوا بالكرس والطحاله بالرؤى على بعض وكان ذلك عرض ذلك ان تتبو تشكلين اللي, اللي من ده في يعني cycles مج�ي ابوها conclusions لما في فوق 5 نصر أنك انت حظهي عmezه 7 عالتني والcerيس الغدريينة وس geleاك إلى ربهم 52 عنه. بس اكتشه ده. ساعة ثمين استمى ثلاثمائة وشتين يوم. يوم شخص. خمسة وستين ورب. وحداشا استمعت. ثلاثمائة وشتين التبعة لالكوم وخمسمائة وعشين كان سنة ستتمية قبل الملاي. يُقرّت في تابيو ألفين وخمس مئة عشرين، ناحية في تابو في تسع ألفين وخمسمئة وأربعة عشر، قالوا المسيح حيّد في ألفين وخمسمئة وأربعين حملات، مفيش؟ شيشك؟ قالوا لا، ده المسيح في لا، غير منظور. فعرفتم من الهناس هنا من الهناس بصريح رجل من جورة وتول هناك في غورة شيء سمعيكم مان في ادامنا عارفكم لذلك حسناً قال السيد المسيح لتلاليه للقديسين في اعمال واحد ليس لكم أن تعرفوا الأثمينة والأوصاد التي جعلها الآن في السلطان لكن الشجاء والتبكينين ومثالهم والسلميس دون أنهم شرعوا بالآية لك لذلك الغلافة الرسول اللي هم ضعف العالم والوفادي العالم والمسدر وطير الموجود ليس لهم أن يعرفوا الأثمينة والأوصاد لكن علماء الذي تواضع في تفسير القرآن. إذن دنيا النبي تكلم أيضا عن سيد النبي في دنيا سحب عشرين أن النبي الرئيسي والدنيا سبع. وقف المسيح بأنه ابن الإنسان لقف المسيح الذي تمث تقريبه زين كنوي الإنسان بإذن الإنسان من دنيات النبي هو دنيات النبي الآل الكبير ففي دنيات سبع تشير يقول من آية سبع وأرى أنه وضع ألوشم وزلاط الخير في قديم أجان لمسه أطيب كثمن وشهر رشيه كصوف النفي وعرسه لعيد ناس قراص ناس مستفدة إلى آخر ألوث ألوث تخدمه وربوات ربوات كوف قدامه في المغسلة في الغداء غير وبعد إذن يقول إيه إيه كنت أرى في رؤى الدين وإذا ما أرسوه بالتمان نفس لإذن إنسان إذن إنسان أتى وجاء إلى رفعين الأيام قدامه فأعطي السلطان ومكتب وملكوتا لتعفف له كل الشعوب والقمر والسماء سلطان سلطان أدبي ما لا يزور وملقوسه ما لا يقرب. تكلم عن جهود المسيح تجعله له كل الشعوب والقمر والسماء وتكلم على ملقوسه ملقوسه ما لا يزور وسلطان سلطان ما لا يقرب وآل من الإبن الإنسان. كدس اعطية تتعلم يعيد خطرة 3 و 6 سنة ما قلت عن الوسيين وان ساجئين ان يحاربونه لهذا النسيح يقول قلبة اعطية ما هو الدباح المهم لكن للتشفير جي هناك فرص بين حاطات وحاطرات. صعفي شخصا ما ليس له. يبقى هو ناقص وانت بصعفي رحلمش عنه. لكن لو صعفي لحسب الطبيعة. نسمشي الصعفي هاي بخش. زي ايه هذه? زي ما نقول الشمس اعطى شعاعها بوقتك. مش كان الشعاع يدور دور. والشمس اعطى دور. بقصد طبيعته. له ادور دور. لأنه ضويلوك من الشمس. تفيل فعشيك. هل تقول مثلا? الاب اعطى اتكت زكاية. مش معناه انه ما كانش ارض جفاف وبعض من تروبه الجفاف والجفاف ده اعطى اصطناع اعطى اصطناع زي ما نقول النار اعطت لهيبها حرارة هو ما كانش ليه حرارة وكده حرارة ده بالطبيعة. لا لكن بيؤثر كل من الاعصار فشيء صار من والعطاق بالفضل لمن بيس لك. ده الياب النبي تكلم عن المسيح تكلم عن الملائكة ففي مدرسيل تتكلم عن جبراهيد الملائك في الصح 8 و 15 و 15 و في 21 وثلاث مرات يتكلم على الملأ مخيين مفيش ولا ذكر من أصبار العهد الحديد يتكلم بالكثرة دي عم الملأ مخيين يتكلم عنه في إطلاح عاشرة ثلاث عشر في إطلاح عاشرة وإطلاح عشر وإطلاح عشر وإطلاح عن هواسر الخيان وفي ذلك الوقت يقوم بي خائد العظيم القائم من ويكون تمام جيد لم يكن تمشل على ذكر ايام الفقير ويقوم ان لك خائد الرجل في دروس ده لي في النبي الناس بالنسانه فيه رؤى او للمنوط فرصرها وفي رؤى ليه هو فصل هذا جبرافيل رئيس الدراحة اتكلم ايضا عن الكيامة وقال الكلام احنا بقوله بينا بالسلال بيقول لالصحب مرشة آية ثلاثة كثيرون من الرابطين في قراب الارض والفيفتون هؤلاء الى الحياة الالذية وهؤلاء هؤلاء الى العاد للسلال زي موارد في يوحن الخمسة ثمانية عشرية عشرين والساهمون والميجون كبياء الجلد والذين ربطوا كثيرين إلى البيت الكواكب إلى أبدا الظهور بل آيات من آيات عن القيام وكتبت بيها عن آخر الأيام في اتمرشل تبع الزمان والزمانين ونصف وفي اتمرشل آية 11 و تتكلم 12. على 1290 يوما وأكبر 1335 يوما وفي إصنع 8 آية 2030 لبعض المساء ناس كثير فتروا هذه الآيات حتى من ولم يحدث أن كان فيهم شخص متواضع صاد نسمي جميع النبي وكنت. Well, that's Ta'ala, baratul kamilin habis kubala. Sabilun qabtina, kariyum kariyum, kharis kharis, kharis kharis, kharis kharis, kharis kharis, kharis kharis, kharis kharis, kharis kharis, kharis kharis, kharis a když jste šaríšom, že se měte moje lži menší, šaríšom, že dům kde jsem byl, kde jsem byl, kde jsem byl, kde jsem byl, kde jsem byl, kde jsem byl, kde jsem byl, jen nastranostní svobodného ani přinejmenším. Konec je dějovnou každý kde dostává zřídnout záležitosti. Co jen jsem už cítil, že kde nenový mám jen اللهم بارك علينا و بارك فوقنا وعلينا ورحمنا و جميع الحاضرين هذه الصلاه معنا بالصلاة والصلوات التي تصاح بها ان كل حي و لبس خلال فاح و كثير امره و كل ما صار فيما دعى فهو رزق الذين حضروا رفع اعالي الصلاه احتفاليا و هذا اليوم الصالح وحرص التدين ماري مارس التدين شرح مريم وجميع فتياتي هذه المنصة وحرص التدين الأباء ولا مباشرة مركضهم مختاتهم أحداثهم معناتهم رحماتهم مشفعاتهم فلتذكر معنا كل نعمين تفرزون النور من أذانكم أنتي كريمين وإنما أنتي كريمين كمن لانك جاء سيدنا من دونهم من عم في عماه شئ منير الله حمد عنا والتقيل لا يا أهلنا هذه دمامة لا تفكر اسمه ليه في مغفور لذكر مسيه كنا في السماء كذلك على الأرض وأكثر لنا من غنا كما أخذنا أيضا من نبلينا علينا ولا تدخلنا في سكربة لكن يكينا من الشرير في فيه الزهر القناة لأننا كالملك والقوة ومحفظ الله الآن ونعمة إذنه الرحيم وشركة مهمة وحفظة تكون مع جميعكم ومهمتوا بالسلام. سلام يا بكم. ومعهم